الاتحاد المحاول مره ثانيه لصالح الاتحاد والاحتجاج يجي من كوسمين اولاريو ونور يجي من خلف مارسيلو تفاريز ويوزع كره في اليمين يوزع كره لكايتا وجول جول ايه القتال الاسمراني مش قاعد يسوي كلوش تسوي يا كيتا كلوش قاعد تسوي في المباراه قبل كلم الجمهور قبل كلم الجمهور ايش احسن كيتا مش قاعد تسوي تولوف في المباراه توت ولا في الخيال توت ولا في الخيال من نور لكيتا وكيتا يسجل وكيتا يسجل قام وينتاري وياسر وحضره بين نور وكيته. نور ياخذ دور الرياضة. نور ياخذ دور في الحان نور ناصر الصالح وكايت محمد عبد يغني الصوره